نرجع لي مش انت بعدت و بقالي سنين ده انا برتاح وانا لوحدي طب ارجع ليه على فكرة انا نسيتك وانت فاكرني يوم هرجع لوهم كبير بلاش عقلك هي ده حلم بعيد وعايش فيه واهزمك The Yeah, uh -huh.